وَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَن انذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَتَّقُونِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفق ومنافع ومنها تأثير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 أمَرَ إِ فِي ذَكَ لَ آيَتَ لِقَومةَ فَكرُون وَسَخخَرَ لَكُ الليلَ وََّهَا وَشَّمسَ وََقَمَرَ وَ نُجُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ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 َ شَيْأَ وَهُم يُخلَقُون أَمْوَةٌ غَير أَحيائِ وَمَا يَشعرونَ أَانَ يُبَعثُون إِلَهُكُم إلَهُ وَاحِد فََّذينَ لا يُؤمِونَ بِالآخَِةِ قُلوبُهُم مُكِرَةُ وَهُم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 الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين